أعوذ بالله والسلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الأصول من علم الأصول ودرسنا اليوم آه يعني آه آه مع موضوع الأحكام يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى الأحكام لغة جمع حكم وهو لغة القضاء الأحكام لغة جمع حكم وهو لغة القضاء وطبعا احنا مر بينا قبل تعريف الحكم يا مشايخ في الدرس الماضي فقلنا ان الحكم هو ايه الفصل او المنع او القضاء كلها معاني متقاربة يعني وذكرنا هنا بقول حسان لما بيقول اي يقول ونحكم بالقوافي من هجانا وقول جرير ابني حليقة احكم وصفاءكم يعني امنعهم فالاحكام بمعنى الفصل او اللي هي مشايخ اه او اه المنع ذكرنا طبعا ان الاحكام يا مشايخ على كم قسم ها. على كم قصر اي نعم ذكرنا احكام ايه؟ حكم شرعي واحكام حسية واحكام ماذا وضعيه واحكام تجريبية واحكام اعطيادية تمام فهذه الاحكام التي ذكرناها بحسب النسبة التي تدركها الشيطين هو يبدأ يتكلم عن الحكم الشرعي فيقول ايه واصطلاحا تعريف الحكم الشرعي يعني اصطلاحا يقول هو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير او وضع خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير او وضع مقتضاه خطاب الشرع المتعلق مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو, أو وضع جيب. هلا بعكم مشايخ احنا نشرح التعريف وبعدين نعلق عليه. أول شيء عندنا في التعريف يقول مقتضاه يا مشيخ خطاب الشرع يعني مقتضى خطاب الشرع يعني أثر خطاب الشر يعني إذا الحق ليس ذات الخطاب ولكن أثر اللي يا يبقى الحق في قول لا زوج هل واقيموا هو اثر هذه الآية اثر الآية ايه وجوب الصلاه اثر الايه يا مشايخ وجوب الصلاة طيب واتوا الزكاه الحكم فيها ايه الايه اللي هي اتوا ولا اثرها اللي هو وجوب الزكاة وجوب الزكاة على هذا التعريف يبقى قول ما خطاب الشرع او يقول مقتضى خطاب الشرع يعني اثر هذا الخطاب الخطاب اللي هو ايه مشايخ اللي هو الآيات اللي هي موجوده معنا لايات القران او ايات السنه طبعا يعني ده معنى كلمه خطاب الشرع لان المقصود بخطاب الشرع يعني ايات القرآن او ايات السنة وطبعا بيتوسع في هذا الباب ويدخل ايضا يعني بعضهم يدخل الايه الاجماع والقياس وان كان الاجماع والقياس لا يكون الا على مستند من الكتاب او الايه او السنه فيبقى كأنهم ردوه في الاخر للكتاب والسنه يبقى ده المقصود بخطاب الشرع يبقى المقصود بخطاب الشرع الكتاب او السنة ومقتضى خطاب الشرع اللي هو اثر هذا الخطاب يقول واصطلاح المقتضاء وخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خد بالك أو خدوا بالكم شيء قول المتعلق بأفعال المكلفين يخرج إيه يخرج خطاب الشرع الذي لا يتعلق بأفعال مين المكلفين صح يبقى إذا خد بالك من هذا انتبه معي إن خطاب الشرع على أقسى خطاب يتعلق بذات الله اسماء وصفاتي ولا حوزالك، فهذا لا يدخل معنى لأنه متعلقش بمن بمكلف، صح كده؟ تمام؟ الخطاب الثاني المتعلق بالملائكة والسماوات والأرض وغيره من المخلوقات غير المكلف، غير الجن والإنس، فهذا برضو إيه؟ لا يدخل معنى لأنه ولا لم يتعلق بفعل مين لم يتعلق بفعل مكلفين. الجن اه اما مش الجن انا بقول ملائكة والسماوات والارض ونحوها قلت لك ما عدا الجن والانس الجن والانس مكلفين أوه. تمام يبدأ ايه يبدأ برضو الخطاب ده لا يدخل معنا تمام لماذا لا يدخل معنا لانه لم يتعلق بمين بالمكلف, بالمكلف صح كده لم يتعلق بالمكلف طيب جاي برضو عندك خطاب يتعلق بخلق الإنسان والجن يعني بخلق المكلف لكن لا يتعلق بعمله كمكلف يعني مثلا يتعلق بين الله عز وجل يقول قد خلقنا الانسان من إيه من سلالة من طين ثم جعلنا نسله ثم جعلناه نطفة من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين فخلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحمة إلى آخر كل ده خطاب من الله صح لكن ده لا يدخل معنا في معنى الحكم الشرعي لماذا لأنه لم يتعلق بالمكلف من حيث ذاته ولكن من ليس من حيث عمله ونحن بنتكلم عن المكلف من حيث كونه مكلف يعني كعمل يبقى هذا برضو يخرج معنى لا يدخل معنى هون هناك الخطاب اللي هو إخبار عن أفعال المكلفين السابق يعني مثلا يقول غلبت الروم في أدنى الأرض يبه هذا إخبار عن حالة وقعت لبعض المكلفين صح كده؟ يبه هذا برضو لا يدخل معنا لأنه لا يتعلق به حكم شعر لأن ما في الشيء يقتضيه قد تنتبه لك يبدأ لا يتعلق بالمكلف يبقى إذا قوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما يتعلق بذات المكلف صح كده أو ما يتعلق بخلق ونحو ذلك ويخرج ما يتعلق بذات الله أو بأسماء أو بصفاته أو بأفعالك أو نحو ذلك يخرج كل هذا أو يخرج ما يتعلق بغير المكلف من سائر المخلوقات اللي هي الملائكة والسماوات والأرض وإلى آخره يعني مثلا لما أقول له عزيزي آه آه وقال للارض اتيتا طبعا او قر قالت اتينا طائعين هيبقى امرهم هو خطبهم هل دا يسمى حكم شرعي لا يسمى حكم شرعي اصطلاحا لماذا لانه لا يتعلق بفعل المكلف لانه لا يتعلق بفعل مين المكلف والمكلف اللي هو مين يا مشايخ الانس والجن اي ما من شانه التكليف لان خد بالك كلمه مكلف مش معناه مكلف دلوقتي لكن ان تكليفه حتى لو فيما بعد الصغير ياصح نواب مكلف فيما بعد صح كده مشيخ واكد لذلك يقول مقتضى وخطاب الشرع المتعلق بأفعال الإيه بأفعال المكلفين فطبعا عرفنا الآن إن خطاب الشرع والكتاب والسنة مقتضى يعني الأثر المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما يتعلق بغير المكلفين أو ما يتعلق بزوات المكلفين تمام كده؟ أنتبه طيب يقول من طلب أو تخير او إيه أو وضع يبقى كان خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين مقضى على ثلاثة اقسام يبقى دي اقسام الخطاب الشرعي القسم الأول طلب والقسم الثاني تخير والقسم الثالث هي مشايخ واضح الطلب قد يكون طلب فعل او يكون طلب ترك اقيموا الصلاه طلب فعل ولا تقربوا الزنا طلب ترك يبقى كلمه يسمى ايه يا يسمى طلب ويسمى قسم من اقسام الحكم الشرعي بدا حكم شرعي متعلق بالطلب سواء كان الطلب برضو على جات الاستحباب أو جات الكراهه أو على جات الوجوب او التحريم يبطل بالفعل قد يكون واجب أو مستحب طلب بالفعل قد يكون كأي مشايخ واجب او وطلب الترك قد يكون محرم أو مكروب فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم لمن شاء يبدأ طلب فعل على سبيل الاستحباب يبقى خطاب متعلق بافعال المكلفين على جهه الطلب استحبابا قد خطاب متعلق بأفعال على جهة الطلب استحباب قول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البصل مثلا قال حرام هو قال لا ولكني أكرر تمام أو لا أحبه في بعض الألفاظ فنقول يبقى إذن هو خطاب من الشرع متعلق بفعل المكلف على جهة الطلب الكف أو الترك على سبيل الكراهة وليس سبيل التحليل هل تنتبه لك هذا يبقى إذن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين هو على الطلب على كم قسم مشايخ على أربعة أقسام طلب على سبيل الوجوب طلب على سبيل الاستحباب طلب على سبيل التحريم طلب على سبيل الكراهه طلب على سبيل الوجوب مثاله ورقيب الصلاة طلب على سبيل التحريم مثاله ولا تقربوا الزنا طلب على سبيل الاستحباب مثاله صل قبل المغرب طلب على سبيل الكف الكراهة مثاله كراية البصر قال لا لما سمع البصر قال حرمنا قال ولكني أكرهه يبدأ القسم الأول في أقسام الحكم في أقسام الحكم الشرعي اللي هو الطلب القسم الثاني اللي هو على سبيل التخير اللي هو على سبيل ال التخير اللي هو يستوي في الطرفين يعني يفعل أو أو أو لا يفعل وتشمل إيه أمور المباحات كلها مثل قول الله عز وجل مثلا وأحل الله البيع فإذا أنت مخير بينك تشتري أو لا تشتري لا يجب عليك الشراء ولا يجب عليك البيع ولا يجب عليك الترق بل أنت مخير بين أنك تبيع ولا تبيع يبقى ده القسم الثاني اللي هو على سبيل التخيير طيب يا شيخ ما قلنا مثال هو وأحل الله البيع القسم الثالث عندك اللي يقول مقتضاء هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو, إيه؟ أو وضع يبقى اللي هو إيه؟ الخطاب الوضع يبقى ده الرقم اللي يليه خطاب الهامش خطاب الوضع وخطاب الوضع ده معنى إيه اللي هو جعل علامات أو أوصاف على النفوز أو الإلغاء يعني ده الوضع بقى مش, هي... مش هيأمرك بفعل لكن هيجعل لك علامة فعلك صح ولا غلط يبقى دي علامات على الصحة او على الفساد ده معنى كلمة وضع ان هي علامات على الصحة او الفساد اللي فات هو الطلب او التخيير فيه يا اما طلب فعل او طلب ترك او يخيرك بين الفعل والترك ونحو ذلك لكن في الوضع مش هيطلب منك فعل ولا ترك لكن هيعمل ايه؟ هيضع لك علامات فعلك ده صح ولا غلط. بس لذلك نقول الخطاب الوضع يعني علامات على النفوز او الالغاء زي مثلا قول الله عز وجل فاقم الصلاه لدلوك الشمس تمام يبقى اذا هنا ايه دلوك الشمس ده عباره عن علامه على دخول وقت الصلاه بس يبقى ده خطاب متعلق بوضع هذه العلامه للصلاه لا اكثر ولا ايه ولا اقل تمام فهذه علامة او قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث ده وصية لوارث نقول هذا خطاب متعلق بجعل الإرث مانع من الوصية يبقى لو وصل لوارث نقوله لو وصيتك بطلة ليه لأن معنا علامة من الشرع بتقول أنه ده باطر ايه العلامة؟ أن الرجل ده وارث لو حق في الإرث خدت انتبالك يبقى ده اسم خطاب وطع تماما شايا خدتوا كده معنا يبقى إذن يقول مقتضاء خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع طيب إبدا إحنا كده عرفنا شرح التعريف عندك وعرفنا الآن ان أقسام الخطاب الشرعي ترجع إلى ما يتعلق بالتكليف وما يتعلق بديام مشايخ بالوضع اللي يتعلق بالتكليف اللي هو الطلب أو التغيير وبعضهم يتعلق بالوضع اللي هو, اللي هو الوضع علامات أو أوصاف كما, إيه كما ذكرت لكم يعني وبعض أهل العلم خد بالك من الأصليين يعني لذلك إحنا هنقول أقسام الحكم الشرعي بعد كده نقول نواق قسمين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي ايه وضعي. وضعي حكم شرعي تكليفي يشمل اللي هي مشايخ تشكيل وتطلب ها يشمل ايه طلب او تاخير والحكم الشرعي الوضعي اللي هو الايه الوضع بس وبعض الاصوليين وإن كان ده مش مشهور بيجعلوا ثلاث اقسام حكم شرعي تكليفي ووضعي وتخيري بيخلي ان التخير ده قسم مستقل لا قل اللي مفيش تكليف ودي يجي مناقشتها في محلها يعني بإذن الله خلاص يا مشايخ يبقى اذا خد بالك انا عايزك بقى تبقى كده معانا هنا نقطه انتبه لها جيدا إن التعريف ده جعل الحكم الشرعي هو خطاب الشرع ولا أثر خطاب الشرع أثر إيه أثر خطاب الشرع يبى جعل الحكم الشرعي أثر خطاب الشرع وده تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء وليس عند الأصوليين يبى ده تعريف الحكم الشرعي عند مين وأما الحكم الشرعي عند الأصوليين هو ذات الخطاب يبنتبه يبى إحنا قلنا إيه إصطلاحا انت كتبت تعريف الحكم الشرع عند مين عندك؟ اكتب هذا تعريف الحكم الشرع عند الفقهاء اما تعريف الحكم الشرع عند الوصولين فهو مشايخ يقوله هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخير او وضع تابعوا كامل شايخ؟ المسألة دي دقيقة شوية انا عايزك تفهمها كده لان هذه المسألة يعني صعب انك تلاقيها في كتاب واحد يعني انت بتلاقيها هذه مجمعة من كتب تابعوا كامل شايخ؟ أقول تعريف الحكم سر عند البصيل ما هو؟ نقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو إيه أو وضع كويس خالص كده تمام كده يا شيخ الفرق بين التعريفين إيه؟ أولا مني قاتل وخطاب الشرع ودين ذكر أيوة التانية كنا بكل مقطع ده وخطاب الشرع ما يقول خيال خطاب الشرع شكالة لو هتقرأ في خطب الأصول هتلاقي بعض الأصولين لما يجي يعرف ودول أكثرهم يقول إيه الحكم الشرع هو خطاب الشر أو خطاب الله عز وجل أو الخطاب القديم أو الخطاب النفس بس المهم أنهم يتبال إيه الخطاب تمام؟ وطبعا إن كان فيه ضحفوظات يعني على كلمة القديم والنفسي وكده لأن دي مسائل عقدية مش محل تمام؟ وبعض نقشتها الآن يعني. ودول اللي تأثروا بمنح الفقهاء لما يجي يعرف الحكم الشرعي يقول لك هو مقتضى خطاب الشرع فانت لما تلاقي كده هو الاثنين بمعنى واحد لا في فرق تمام طب ايه الفرق بابا بينهم تعال نشوف خد بالك لما نقول وأقيموا الصلاة فين الخطاب هنا أقيموا الصلاة طب أثر الخطاب ايه وجوب الصلاة يبقى عند الفقهاء وجوب الصلاة الحكم الشرعي لكن عند الاصليين الآية نفسها اللي هي أقيموا الصلاة الحكم الشرعي يبقى الايه بصحه حكم شرعي عند مين عند الاصول والحديث نفسه حكم شرعي عند مين عند الاصوليين الايه والحديث حكم شرعي عند مين عند الاصوليين لكن الاثر اللي يستنبط منهم حكم شرعي عند مين عند الفقهاء انت فاتك ده يا شيخ يبقى اذا لما تجد الاصولي يتكلم اش تبقى انت راجل اصولي فاهم بقى تقول ايه اقيموا الصلاه حكم شرعي اثر وجوب الصلاه الفقيه لما يجي يتكلم يقول اقيموا الصلاه دليل من الشرع اثر ادليل من الشرع يقتضي وجوب الصلاه يبقى وجوب الصلاه عند الفقيه حكم شرعي وعند الأصول ليست الحكم الشرعي انما اثر الحكم الشرعي كنت انت بالك يبقى عند الاصولي ليست الحكم الشرعي انما اثر الحكم الشرعي طب ايه سبب الاختلاف ده يا مشايخ ايه سبب الاختلاف بين الاصوليين والفقهاء عافين سبب الاختلاف إيه؟ في نظر يعني سبب الاختلاف هو الاختلاف في موضوع العلمي. إن علم الفقه متعلق بفعل المكلف فبالتالي الحكم الشرع عند الفقيع براء عن إبراء عن فعل المكلف صح كده وأما موضوع علم الاصول الفقه فهو إيه فهو مش مش فعل المكلف مش فعل المكلف هو القواعد والإيه والأدلة فبالتالي الحكم الشرع عنده هو القاعدة والدليل والقاعدة والدليل عنده هي إيه؟ هي أو الحديث خدت انت مالك يبقى إذاً ده عبارة عن إيه؟ اختلاف النظرة بس إن ده بينظر للآية على إنه يستنبط منها حكم فقهي وده بينظر من الآية على إنه يجعل آدي قاعدة على الحكم خدت انت مالك فبالتالي القاعدة عند الأصول هي الحكم وعند الفقيه دليل الحكم وليست الحكم خدت انت مالك يبقى ده الفرق بين الآيه بين الاثنين وإن كان الخلاف يعني في الحقيقة قريب أو لفظ يعني لكن المهم تبقى أنت كرجل أصول ده تدرس أصول فقه ده فاهم الخلاف وفاهم الأصل الموجود عليه فبالتالي لما نقول لا وصية لوارث هذا الحديث في ذاته حكم شرعي عند الأصليين ويقتضي منع بطلان الوصية للوارث وأما عند الفقهاء فهذا دليل على بطلان الوصية للوارث وبطلان الوصية ده الحكم الشرع عندهم وليس إيه الحديث نفسه خلاص كم شيء؟ انتبعتوا كده من الفرق؟ انتبعتش خمالة؟ انتبعتشيخ؟ انتبعتم؟ طيب جيد يبقى إذا الأصليين الآيات والأحاديث هي ذاتها الحكم الشرعي عندهم، لأن دولت بحط قواعد فالآية قاعدة والحديث قاعدة. أما الفقهاء الآية والحديث عندهم دليل على الحكم الشرعي وليس هي الحكم الشرعي. خلاص قام شيخ. يبقى إذا إحنا الآن إيه الحكم الشرعي عند الأصليين هو الدليل عند الفقهاء، والحكم الشرعي عند الفقهاء هو الآثر المترتب على الحكم عند الأصليين. خلاص قام شيخ وإن كان وطبعاً كلامه متلازم. بس الموت ابقى انت فهمت الايه؟ الايه الاصل فبالتالي الشيخ ابن عسى أمين عليه رحمة الله لما عرف الحكم الشرعي عرفه على تعريف مين؟ لا الفقهاء على تعريف مين؟ الفقهاء وليس تعريف مين يا مشايخ؟ الاصوليين ولكل النظرات وده طبعا انا في رأيي ان ده خلاف اصطلاحي لا يترتب عليه كبير ايه كبير اصل فطالما خلاف اصطلاحي بمش محتاج يرجح تمام؟ اقول لو انت بتقرأ في كتب الاصول لما تسمع حكم شرعي يبقى انت فاهم معناه ولما تقرأ في كتب الفقه تحكم صلاه يبقى انت فاهم معناه عشان ما تتشتتش خلاص كده مش فاهم يبقى انت تبقى فاهم هذه الصورة وإلا فالخلاف خلاف اصطلاحي نظري وليس خلاف حقيقي مبني يترتب عليه احكام يعني لكن طبعا مسألة بقى الخطاب القديم والخطاب النفسي ونحو ذلك لا دي مسألة تانية دي مختلفه عن اهل السنة وده خلاف باطل اصلا وتفريعة هذا خلاف باطل اصلا وايه وتفريعه لأن احنا نعتقد الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي فلذلك الخطاب عندنا هو الكلام الحقيقي وليس الكلام النفسي كما يقولوا، وإن كلام الله عز وجل أزلي ملازم لذاته وأنه يتكلم متى شاء فالقرآن حادث صفة الكلام أزلية لكن القرآن حادث ليس بقديم. انتبهوا من هذا لذلك يقول الله عز وجل ما يتم من كتاب من ذكر من ربي محدث إلا استمعوا وهم يلعبون فوصف ذكر بأنه محدث فلذلك وصف القرآن ان هو قديم فرع عن نبي عن ذات الله هذا كلام باطل بره فلذلك احنا الصحيح هذا في الحقيقة ان احنا نخرج ماذا قول وخطاب الشرع تمام والاوله التعبير بخطاب الشرع مش زي ما بعض الاسون يعبر يكون خطاب الله اذا قلنا خطاب الشرع يشمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده مش هيك يبقى ده خلاصه يبقى الخلاصه الان ان الشيخ يقول إن تعريف الحكم الصلاه ما اقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تفير او واد احنا قلنا ان ده تعريف عند الفقهاء وامم عند الاصوليين فهو ذات الخطاب طيب جاي يبقى انت كده كرجل اصول تقدر تميز لي ما بين الخطابات اللي انا هذكرها لك الان تقول لي اذا كان ده خطاب تكليفي متعلق بالطلب او التخيير او ده خطاب وضعي متعلق بالوضع خلاص كده مش هيخ ده هو ولا لا طيب جاي لما اجي اقول لكم مثلا قول لا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقي ده ايه ها هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بط عند القصرين دي تسمى ايه تسمى خطر... الآية نفسها نعم. تسمى حكم شرعي حكم شرعي ايه حكم شرعي نعم حكم شرعي تكليفي تكليفي ايه يعني تكليفي ايه تخيير ولا طلب ولا ايه طلب فعل ولا طلب تارك طلب ترك يبقى حكم شرعي تكليف يتعلق بطلب ترك فعل معين صح كده طيب جاي وعند الفقهاء هذه لا تساوي يساوي الدليل لتحريم دليل الحكم الشرعي يبقى اثاره اللي هو تحريم الفواحش ونهاد الحكم الشرعي عند من عند الفقهاء ها خلاص يا شيخ ده مش حماده طيب جاي طيب قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في للذكر مثل حظ طلب, شرعي. لا طلب طلب وضعي وضعي وضعي. هذا خطاب متعلق بيه خطاب من الله عز وجل المتعلق متعلق بيه يتعلق بذات المكلوب يتعلق بني علامات وضع على من هو يسأل هو يطلب حكم التكليف احترت هذا يتعلق بكل يتعلق بالتكليف أن يعطي الذكر مثل حظي المرأة ومتعلق بالوضع أنه جعل الذكور سببا لأنه يجلس أيها مشايخ مثل أي فهذا خطاب متعلق به أيها مشايخ بكل إيهما خلاص كام إيه شيء طيب مش نقول متعلق بك ليهما من حيث النظر إلى ما فيه من حكم شرع اللي هو يعطاء مثلاء المرأة يبدأ متعلق بليه بحكم شرع تكلف بذلك ومن حيث النظر إلى إن الذكور الزكورة سبب أنه يأخذ في المراس ضعف نصيب المرأة يبدأ يخطبط وكذا في كل آيات يعني مثلا لو جاء لو في قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس ها ايه التكليف اللي فيها ويه الوضع اللي فيها التكليف اللي جعل السدس لهما صح والوضع انه جعل الحقوة سبب للايه للإبس انه جعل الحقوة سبب للإبس يبا ممكن خطاب واحد يكون لو نظرة فتعلق بكون مو... تكليف وكون ايه خطاب واحد يبقى خطاب الوضع يضع علامات وخطاب التكليف يوجب فعل خبت بالك يبقى كل خطاب أوجب فعلا أو تركا استحبابا أو كراهاتا أو خير بين الفعل والترك ده يسمى خطاب تكليف وكل خطاب يضع, يضع علامات بس يبقى ده يسمه خطاب يا مشايخ خطاب إيه خطاب والوضع وممكن الخطاب الواحد يكون له نظر أنه يتعلق به كلا الأمر خلاص يا مشايخ بنتفيه من هذا طيب المسألة اللي تليها عندك أقسام الأحكام الشرعية يبقى احنا بعد ما عرفنا الحكم الشرعي نعرف أقسام الأحكام الشرعية أقول ان أكثر الأصليين يقسموه إلى قسمين القسم الأول احكام شرعية تكليفيه والقسم الثاني احكام شرعية وضعيه الاصوليين يزيد قسم ثالث وهو الحكم الشرعي التخيري ويجعل, ويجعل المباح قسم مستقل بس ده مش مشهور بينهم يعني لكن انا ذكرت لك من باب ان بعض الأصليين يفعلوا يعني على كل خلينا على التقسيم المشهور اللي هو التقسيم الثنائي فالتقسيم الثنائي قسموا لأحكام شرعية تكلفية وأحكام شرعية وضعية طيب أولا الأحكام الشرعية التكليفية طبعا نحن مر بينا تعريف الحكم الشرعي يبقى يا مشيخ مسألة اللي التكليف ويقول التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو مشاكل ومنه قول الشاعر ويكلفه القوم منابهم نابهم وإن كان أصغرهم مولدا اللي هو قول الخنساء يعني أما كان بترسي أخوها صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا يعني ساعة ما ييجي أمر بقى إيه كبير كده ومعاش قادر عليه يجيبه صخر ده يقوله خلاص كده أنت يعني تولى هذا الأمر وإن كان هو أصغر واحد فيهم مولدا يعني لذلك يعني يقوله أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو إيه أو مشقة يعني شيء تكلف في شيء يشق يعني فكان في هذا الكلفة وطبعا المشقة اللي في مشقة مش محتملة مش مشقة شديدة يعني لأن الأصل إنه لو المشقة اشتدت على الإنسان بحيث عسرت عليه أجل بالتيسير فده المقصود يعني وإلا فإن فإن الفعل لو عن عن شيء فيه تكلف يعني لأنه تكلف الفعل لو يوجد فيه شيء من مشقة يصير <تصفيق> نعم طيب أقسام الحكم الشرعي التكليف طبعا احنا عرفنا عشان ما نلتبس المسألة اقسام الحكم الشرعي بس قسمين تكليف ووضعي وبعد كده التكليف نفسه بقى اقسام والوضعي اقسام طيب اقسام الحكم الشرعي التكليف خمسة عند الجمهور يعني وان كان هو سبع عند غيرهم وفي خلاف في بعض مسائل يعني فيه. طيب خلينا في التقسيم المشهور برضه علشان بس من شكتكمش القسم الاول الواجب والثاني المندوب والثالث المحرم والرابع المكروه والخامس المباح طيب بالنسبة للواجب والمندوب والمحرم والمكروه وجه التكلف فيها واضح لكن المباح بعضهم استشكالوا قال ايه وجه التكلف او الكلفة في المباح يعني؟ لأن المباح يقول لك افعل او لا تفعل ما كلفكش بشيء فهلو ليس فيه كلام فيعني اختلفت أجوبة أهل العلم على هذه المسألة بعضهم قالوا ان هما ادخلوا من باب تكمل القسمة ونحو ذلك ادخل الاصطلاح وقيل أجوبة كثيرة أفضلها عندي يعني ما ذكروا بعض الأصولين قال ان التكلف فيه تكلف اعتقاد انه كلفك باعتقاد حد. لانك لو اعتقدت المباح عرام او مكروه ده تنطع ولو اعتقدت واجب او مستحب برضو ده تنطع فده يخرجك للايه؟ للمحرم فكأن الكلف فيه كلفة اعتقاد انه كلفك باعتقادي يا مشايخ ايه وده اقرب ما يقال لانهما قال اعجوبة كثيرة في الحقيقة كل جواب عليه اعتراض يعني هذا اقرب ما ارتضيه في هذه المسألة يعني نعم لا لا حتى في المسائل العلمية يعني انت مكلف باعتقاد إباحة, يعني باعتقاد إباحة الماء يعني اخذ بالك رعيسة تقول لك حاجة مشايك انتبه انه ما من مسألة عملية إلا هو مرتبط بها عقيدة. يعني الصلاة انت وصلش في الماء ايه؟ واجبة تمام؟ فبالتالي انتبهن هنا من مسألة ليه احنا خصينا الصلاة وأخرجناها من باب العقيدة من النفاع العقيدة لأنها متعلق بالفعل بفعلك كمكلم قلت إنت بالك فبالتالي البيع وشراء متعلق بفعلك فاعتقاد إباحته متعلق بعتقاد فعل تكليفي وليس بعتقاد فعله اعتقادي فدا الفرق بين الاثنين فلذلك لم نتقله في جانب العقيدة هنا ها خلاص كام الشيخ فدا أطرف جواب فيها لأنها هي فعلها هي متعلقة بفعل المكلم لأن إنت البيع والشراء متعلق بفعلك مش باعتقادك لكن انت التكليفي اللي في فعلك جاهي مش اللي انت بيع وتشتري لكن تعتقد إباحة البيع والشراء وبعد كده بيع وتشتري أنت حر صح كده؟ فده معنى التكليف فيها وده أقرب ما يقال عندي كما ذكرت لكم يعني. طيب وطبعا ده التقسيم المشهور كما ذكرنا وهيجي معنى ان بعض الأحناف بيجعل القسمة سباعيه فبيجعل الواجب يجعل الواجب قسمان يجعل فرق وواجب ويجعل المحرم قسمان محرم ومكروه كرا تحرمين بس كذا في بريسة بعض سمعي طبعا تفصيلة في محله وبرضو بعض الأصوليين بينظر للصحة والفساد هل الصحة والفساد حكم تكليفي ولا حكم شرعي فبعضهم بيجعل الصحة والفساد من الحكم التكليفي وبعضهم بيجعلها من الحكم الوضعي بناء على إيه هل أنا مكلف إن أنا قاعد يعني لنظر إن أنا مكلف إن أنا أو أد الصلاة صحيحة قال يب الصحة حكم تكليفي لأن أنا مكلف بفعل الصلاة صحيحة صح كده؟ والفساد حكم تكليف لان انا مكلف بان انا لا افسد عباداتي او افسد معاملته فاللي نظر لجانب التكليف في ان انا مكلف في اقاحة صحيحة وعدم افسادها قال يبا الصحة والفساد حكم تكليف واللي نظر ان الصحة والفساد عبارة عن امر ناتج عن وجود علامات معينة مش عن تكليف فقال يبا حكم اياما مشايخ. حكم وضعي وليس تكليفي فلذلك بعضهم يدخل الصحة والفساد في الحكم التكليفي وبعض بصول في الحكم ال اياما شيخ في الحكم الوضعي الا يدخلها في الحكم التكليفي رأى انه هو مكلف بإيقاع عبادته ومعابلته صحيحة وعجم إفسادته و Ärli في الحكم التكليفي رأى ان هذه ناتجة عن أوصاف وعلامات انها عبر عن أوصاف وعلامات في وضع الشرع فبنان عن وجودها نقول انها صحيحة او فسدة وليس التكليف فيها إيه؟ في زاتها ففي الحقيقة يعني وجهة النظر فيها متقاربة وإن كان الأقرب ادخلها في الحكم اللي الوضعي وليس في الحكم التكليفي وده الأشر بس يعني أنا بذكر لك بحيث إنك تبقى من البداية عارف اللي عارف الأسلوب طيب يبدأ الحكم التكليفي طيب القسم الثاني عندك القسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الوضعي الحكم الشرعي اللي مشايخ الوضعي. وطبعا مر بنا تعريف الحكم الشرعي يبقى تعريف الايام الشايخ الوضعي الحكم الشرعي الوضعي هو جعل اوصاف او علامات على النفوذ او الالغاء جعل أوصاف أو علامات على أي ما شئت على النفوز أو الإلغاء أو ممكن تقول على الصحة أو الفساد لأن النفوز والإلقاء يساوي الصحة أو الفساد يعني. يبقى الحكم الله يبرع عن إيه أوصاف وعلامات بس الأوصاف وعلامات إن ده صح أو خطأ نافذ أو لاغي إذا كان عقد يعني تامم يبقى ده يبرع عن أوصاف أو علامات للنفوز والإلقاء والصحة والفساد بس هي ده عيادة الحكم الادوار طيب أقسام الحكم الوضعي طبعا مره بنا عندنا الآن إن منه الصحة والفساد فيبراجع عندنا أن الصحة والفساد داخل في الحكم الوضعي يبقى الصحة الفساد الشرط السبب المانع العلة يعني وهذا، ما الأمر يعني الأمر ترجع لمعنى برضو الأسباب يعني، بس بعضهم يفرق بين أي تفصيلة في الأسباب يعني يعني فرق بين السبب والأمر، بس هذه هي تقريبا هي عند أقسام الأحكام للشريعة. طبعا إحنا كل قسمة نقف معها بالتفصيل، بس إحنا الآن عرفنا إجمالا القسمين اللي هو التكليفي والوضعي وأقسام كلهم. بعد كده هنمسك كل قسمة على حدة. تفصيلا بإذن الله جل جلاله طيب أنا نكتفي كده على القدر ده بالنسبة للأصول علشان مش عايزين ايه ذهنوكو يتشعب فيها على سمات الشتابش عليكم أكثر من ذلك طيب نقول سبحانك اللهم وبحمدك الله بحملك لا إله إلا أنت استغفرك اللهم وأتوب إليك